بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أبرج المطعى فجعله غفاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك اليسرى تذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النارا كدرا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أسلح من تذكى وذكر أسم ربه فصلى بل تؤفرون الحياة الدنيا والآترة خير وأبقى إن هذا لك الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى